ويُذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِيَّاَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إلَّا مُؤْمِنُو بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَأُ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُ وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 فقالوا ربنا آتِنَا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثمّ بعثناهم لنا علَم أيّ الحزبين أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدَّ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَا هُمْ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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه فبعثوا أحدكم هذه إلى المدينة فلينظر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 ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا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 اننا اعتذبنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهليش الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك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 فقال لصاحبه وهو يحاوره his neighbor, and he is trying to say, I have more money than you, and I have more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 I am خَلَقَكَ lsua wa duaية Then from Purgers You fitzikim He's Allah Rebbe So for all Me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 تيَانِ خَييَم مِنْ جََّتِكَ وَيُْرسِلَ عَلَيهَا حُسبَان وَيُْرسِلَ عَلَيهَا مِنَ السَّمَااءِ فَتُصِْحَ صَعيدًا زَلقَاط او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ماء فق فيها وهي خاويه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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوْضِعَ الْكِتَابِ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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن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 وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَدَعَوْهُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا that المجرمون な pattern chest of fire 必須 of a person who had ph brands saw the night for this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 واتخذوا آياتي وما أنذروه زؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 لَوْ he بِمَا able to battle them He would have had to defend them Emmented the ボare Het In the وَجَعَلْنَا لِمَهْلَكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا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 قال said, I saw you when we نسيت الحوت وما altar, so I had forgotten the fire. And I did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 قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال said, نفسا you بغير نفس لقد جئت شيئا You قال already come لك me with تستطيع معي صبرا قال did I عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطع ما اهلها فابوا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 ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا ان مكن له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى فَإِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حامية وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن ما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 إيتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ عليه قطرا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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع فاحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من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 ذلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيات وَرُسُلِي هُزَاءً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ and they don't care about it. Say, if the sea was good for the words of God, then we will feed the sea before the words of قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد